كلمة حبيبة نوح دي ذرف دم حوي صاحة تبعال الصوت ما يحد سلمحوي كلمة حبيبة نوح دي ذرف دم حوي صاحة تبعال الصوت ما يحد سلمحوي وين غايح وين دنيا وقش تبعال الصد ساحة سباح حلوين ساحة تبعال الصد يا حبيبتي عشتي وضرب راحا لك يا صدر ويلي تروح هسه بغي يا بك كل ما تحبيتي عشتي تضرب راحا لك يا صدر ويلي تروح هسه بغي يا لك حنيت يا متى ترد تقول لك حنيت يمتد رجلي البيت بعض لس المولى قصير وضلع حواء بعض كلمة جن هنسان تيحمل مشاعر وير يفهم هدم علع الباطن فضا كذير هل كلمه جن غنسان تروح من المشاعر يفهمها الدمع العين باطنها الظاهر وين تحكي العين يا صدر لا يحسيه تحكي بلسان العين يا صدر لا يحسيه هل عصر وانت تشوف قدك فجحه هل عصر وانت تشوف في فجحه الموزع الوحيد لهذا العمل في العراق مؤسس صوت الحسين الإسلامية المنتج المنفذ علي اللامي ورام حسين صحن يا <متصفح> ابو حتيب على الصوت حد سنحوار تذكرت ملك مراتني الفظه نبكي تسكت بغير انسان ما ترض تحكي لك مرهني الفض غلبك وتسكت بغير لسان ما ادرب تحكي نسمعها من مني خالص الاذان تصير نسمعها من الغير خالص الاذان تصير وانت جربي غقويتي تنطحها وانت baby no i need like that i find already sa صاحت وجان الصدمه يقتل هجامي والما يمر ما حنيه غاني صاحت وجال الصدمه يقتل هجامي كل ما يمر العيد ما احني يا غامل شاف انت ما موجود نبسة هدوم السود شاف انت ما موجود نبسة هدوم السود مش تاقلك مولا يومك صدح مش تاقلك مولا يومك صدح مولا يومك صوتنا حاتسمع حير وين رايح وين يا ابو الشبل يا وين رايح وين يا ابو الشبل يا صاحبي عاد الصوتنا حاتسمع حير صاحبي عاد الصوتنا حاتسمع حير مشتاق لك لليوم بينا نتحاسر ونسمع حاجه كل يوم الله اكبر مشتاق لك لليوم بينا نتحاسر ونسمع حاجه كل يوم الله اكبر الله اكبر بذان الناس لا صجر والعاس ص بذ الناس صدجر واللعباس ح بديلييل الناس ما اكب ووشح ح بلييل الناس ماك ووشح ب الصوتية والتوزية باقر الحاتم المونتاج <تصفيق> محمد العبود ساحة حوي يا ابو شي باليه ساحة حوي يا ابو شي المنشد الحسيني سلوان الناصر الكلمات للشعر الحسيني المبدع عباس الموالي